وإذا الكواكب انتسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور باثرت علمت نفس ما قدمت واخرت بسم الله وإذا البحار تجنت وإذا القبور باثرت علمت نفس ما قدمت وأخفرت الله أكبر يا وان السالم ما ورك بالرب الكريم الذي خلقك فسوّاك فعدلك اللذي خلقك فسواك فعدلك بس و كف العد لك كثير اي صورة ما شاء الله الله الله اكبر يا النبي انك يا حكيم يا صاحب الصنعه يا الله, الله, الله يا حي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَّ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كَيْفَ صُورَةُ مَا شَاءَ أَرْكَبَتْ الله الله صل على حضره النبي الله الله الله عليك يا كَلَّ بلَللتُ كَلذِبُونَ بالديني وَائِنَّ عَلَكُم لَ خَافِي غُويينَكِرَ مَ كَاتِ بِينَ يَعضلَمُونَ إِنَّ لَبَرَ رَ لَفِي نَعِيم إِنَّ لَبَرَ رَ لَفِي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونك يوم الدين يا صلوا يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَلَمْ يُؤْذَن لَّهُمْ يكون نفس لنفس شيء او وال